واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف وأحبق الناس مثيء آمن إلى متى؟, إلى متى يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة قال يا محمد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 كثير يشتاق من الهموم الغموم علاجهم اليقظ من الصفوف المصلين ما في الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين ان الانسان يسعى في طلب رزقه لكن ايب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لاوامر الله جل في نخرج لقضاء حوائجنا ولاكلنا وشربنا ومناد الله نادينا هيا على الصلاح هيا على الفلاح فنتهاول بالاجتهاد في بناء الذات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 Palee, uru, nael,